قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق رجا أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة مخاطبة لهم وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى من صفته ان يكون مصدقا بكلمه من الله وهو عيسى ابن مريم لانه خلق خلقا خاصا بكلمه من الله ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء متفرغا لعبادة ربه ويكون أيضا نبيا من الصالحين أيها الاخوه في هذه الآية الكريمة بيان أن الصلاة هي سبب لكل خير فلما جاء الملائكة إلى زكريا وهو كان في المحراب أي أنه كان يصلي محاربا الشيطان لأن جميع العبادات محاربا للشيطان وكانت البشارة أن الله يبشرك بيحيا إذا اسم يحيى من أجمل الأسماء وأحسن الأسماء كما سمى الله تعالى به يحيى ولدا لزكريا تفاؤلا أن الله يحيي به قلوبا ميتا مصدقا بكلمة هو هذا النبي يتبع طريقة عيسى عليه السلام بكلمة من الله لأن عيسى قد خلق بكلمة من الله وهي الكن وسيدا أي هو سيد على قومه العلم والعمل وحصورا أن يحصر نفسه عن الشهوات المحرمة ونبيا ربنا قد جعله نبيا من الصالحين وجميع الانبياء صالحون لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبشره بالبشارة التامه قال رب اننا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيا يا رب كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها قال الله جوابا على قوله مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجتك خلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة من إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار قال زكريا يا رب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 وَإِذْ قالت الْمَلَائِكَةُ يا مريم إِنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واذكر أَيُّهَا الرسول حين قالت الْمَلَائِكَةُ لمريم إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حَمِيدَةٍ وَطَهَّرَكِ من النقائص واختارك على نسائي على نساء العالمين في زمانك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اطيل الْقِيَامَةَ في الصلاه واسجدي لربك وارجعي له مع الراكعين من عباده الصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليه السلام من اخبار الغيب نوحيه لك أيها الرسول وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا في من هو احق بتربية مريم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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون ولدا باذن الله واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه تعالى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 لمريم ان يهب لنا ذريه طيبه صالحه وان يجعلهم امتدادا لنا الى يوم الدين ونسال الله ان يجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اكتب لنا علما نافعا يدخل كل بيت ويكون حجه لك يا ارحم الراحمين على الخلائق اجمعين